والله يعلم بإيمانكم بعضكم ببعض فانكحوا الحرائر باذن اهلينا واعطوا اجورهن بالمعروف واعطوا اجرا بالمعروف محلات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحصلن فإن أتين بساحشة فعليهن نصف فعليهن نصف ما على المحصلات من العذاب ذلك لمن الخشي العنة منكم وأن تصدروا خير لكم والله غفور رحيم يريد وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُبُورًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُبُورًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ